واجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آبادهم وقرأ واجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وَإذا دَكَرْتَ مََّكَةقُبآن وَحدَهُ وََّنَا أَذِذَِ بِّكو وَإذَالَكَتَ رََّكَةكُب آل وَحدَهُ